وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا هؤلاء لضالون وما وَمَا عليهم عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ ينظرون بل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون